wwwat the revival of iman alhamdulillah alhamdulillah alladhi khalaqa kulla shay'in fa ahsana khalqahu wa tartibahu wa addaba nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa وزكى أوصافه وأخلاقه فاتخذ صفيه وحبيبه ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث ليتمم متارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق أما بعد فهذه جملة يسيرة من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لتقتفي به أمته وتحوز النعم فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وما ضرب عليه الصلاة والسلام شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح وكان عليه الصلاة والسلام يعود المريض ويتبع الجنازة ويجيب دعوة المملوك كما في الحديث وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته ويفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت وقال أنس رضي الله تعالى عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت وقيل يا رسول الله ادعوا على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه وتمامه في كتب الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.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 وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم مجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اللهم ا fulfil اللهم ا لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن كرب امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله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 أدبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على رسول الله حيال الصلاه حي على <تس> الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح صدق عامت الصلاه صدق عامت الصلاه الله اكبر لا اله الا الله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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى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 بها الأشق الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى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 سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجع ما ودعك ربك وما قلا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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله رضي الله عنك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم عافنا ونجنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم زيننا بالزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا والدنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وانصخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم شرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين www.agtableague.com The Reviver of the